وَذَدَا لَهُم سَي آاتُ مَا عَمِلُ وَحاقَ بِهَّا كَوا بِهِ يَسهذئون طِيلاَ اليَوْمَ نَسَاتُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمْ طِيلاَ اليَوْمَ نَسَاتُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ مَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ مَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّقَدْتُمْ ذلكم بأنكم اتقرتم آيات الله هجوا وغرتتم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون اليوم لا يا سيدي فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين فلله الحمد رب السماوات رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وهو العزيز الحكيم أمين, آمين آمين تَنزِيلُ الْكِتَابِ بتَاب عَّ العذه الحكين ما خَلَونَ السَّمواتِ وَْأَرضَوَ مَا بَنَهُ مَا إَّ للِحَِّ وَأَجلَم مسَمَّ ماَا قَلَونَ السمواتِ وَْعَضَ وَرذَنهُ ثَمَّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَنْهَا يُدْرُو مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَنْهَا يُدْرُو مُعْرِضُونَ وَأَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي ماذا خلقوا من الأرض وَرَبُّ أَيْكُم مَّا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرْجُلُ مَاذَا غَرَقُوا فِي الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ آيَةٍ مِنْ عِلْمٍ اْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَمْ فَأْثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ أَوْ آيَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ أَمْ فَأْثَارَةٍ من علم إن كنت الصادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستديب له ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستديب له, لا يستديب له يَوْمِ قِيَامَتِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِم غَافِلُونَ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ قِيَامَتِهِمْ